الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عشرة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى إنزاله أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأنزل منجمع بحسب الوقائع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقوله أنزل القرآن جملة في ليلة القدر يدل لذلك قوله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وهي الليلة المباركة التي قال الله تبارك وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة والقرآن يفسر بعضه بعضا وهي ليلة من رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهذه الآيات الثلاث التي تتحدث عن نزوله في رمضان في ليلة القدر يحتمل أن يكون المراد بذلك نزول القرآن جملة إلى سماء الدنيا ويحتمل أن يكون المراد بذلك نزول القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي ابتداء النزول ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا وهما قولان معروفان لأهل العلم بان يقال لا فات فإن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا ونزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اي ابتدئ إنزاله كل ذلك في رمضان كل ذلك في رمضان فقد بدا النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية الصالحة ستة أشهر ثم بعد ذلك نزل عليه القرآن في شهر رمضان فمن ربيع إلى رمضان هذه ستة أشهر وهي جزء من ستة وأربعين فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاث عشرة سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة فهذه ثلاث وعشرون سنة والستة أشهر نسبتها إلى هذه السنين إلى 23 سنة واحد على ست وأربعين كم في 23 سنة من ستة أشهر هو هذا وهذا تفسير لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ب روايات متعدلة عند الحاكم والبيهقي وغيرهما أنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة إلى السماء الدنيا والمقصود بذلك ما ي... ما جاء في الرواية الأخرى عنه رضي الله عنه قال فصل القرآن من الذكر يعني من اللوح المحفوظ فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فهذا تنزل آخر للقرآن تنزل الأول إلى اللوح المحفوظ تنزل الآخر إلى بيت العزة فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه عن الله مباشرة كما سبق في الليلة الماضية وجاء في رواية ثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث يعني نزل مفرقا منجما وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثري بعض ينزل مفرقا خمس آيات وعشر آيات وتنزل السورة كاملة طويلة أو قصيرة كما نزلت سورة الأنعام كاملة في مكة ونزلت عليه سورة الكوثر كاملة في المدينة، ونزلت سورة البقرة مفرقة، ونزلت سورة التوبة مفرقة، ونزلت سورة المائدة مفرقة، وهكذا. ويقول: وأنزل منجما بحسب بحسب الوقائع. هذا واضح. نعم. يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه نعم آه. هذا في صفة مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الآن القرآن منزل من الله عرفنا هذا القدر كان قد نزل له عدة تنزلات في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم اخذه جبريل عن ربه تبارك وتعالى ثم مباشره ثم نزل به على الرسول صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع والحوادث منه ما ينزل على سبب واكثره ما نزل ابتداء يعني من غير سبب معين من واقعة او سؤال كما سيأتي في أسباب النزول إن شاء الله فهنا يقول يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه أجمع آية في كتاب الله تبارك وتعالى في أنواع الوحي هي آية الشورى ما هي؟ هي قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء انظر الأشياء الأنواع الداخلة تحتها كل أنواع الوحي أي يكلمه الله إلا وحيا يدخل فيه شو لي يدخل فيه الرؤية نعم ها يدخل فيه الرؤيا لكن القرآن لم ينزل منه شيء في ذلك الكلام على عموم الوحي القرآن ما كان رؤى في المنام لكن الرؤيا رؤيا الأنبياء حق إبراهيم صلى الله عليه وسلم قال لابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي افعل ما تؤمر ما قال ما ترى لأن هذا وحي من الله عز وجل افعل ما تؤمر فيدخل فيها الرؤيا الصالحة هذا واحد ويدخل فيه أيضا يدخل فيه الإلهام ومعنى الإلهام إلقاء المعنى في القلب هذا الإلهام الذي يكون من الوحي من الله أن يلقى المعنى في قلبه من الله مباشرة فهذا نوع آخر في قوله إلا وحيا أو من وراء حجاب ما الذي يدخل تحت هذا تكليم نعم تكليم إيش؟ التكليم المباشر وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وقال له إني أنا ربك فخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى كلمه مباشره وكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج امضيت فريضتي وخففت عن عبادي في فرض الصلوات الخمس لكن ويتكلم تبارك وتعالى يقول لعيسى في الآخرة إلى آخره ويكلم أهل الإيمان ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فالكلام على الوحي إلى الأنبياء هنا الوحي بالمعنى الخاص أو مرأي حجاب أو يرسل رسولا فيدخل فيه نعم يدخل فيه إيش يدخل فيه هذه الصورة التي ذكرها هنا في مثل صلصلة الجرس قال وهو أشده عليه يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا مثل صلصلة مثل صلصلة الجرس أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وبعضهم ضبطها فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول لما يتمثل له الملك بصورة رجل هذا يمكن أن يراه الناس ويدل لذلك حديث عمر رضي الله عنه مشهور طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وكذلك كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وكان من أجمل الناس وقد يظن بعض من راه أنه دحية رضي الله عنه فهذا هذه هذه الصفة مثل صلّت مثل صلّت الجرس وأما الحديث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وقال إنه في الصحيح عن ابن عمر قال أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك إلى آخره هذا ليس في الصحيح هذا ليس في الصحيح بل ولا في الكتب السته وإنما رواه الإمام أحمد رحمه الله والحديث لا يصح ضعيف وليس عن عبد الله بن عمر بل هو عن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنه هذا مثال قلنا من البداية لا نشتغل بالحاشية لكن حتى حديث النواس ابن سمعان الذي ذكره في نفس الصفحة قبله قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفه أو قال رعدة شديدة نعم. قال في الصحيح يعني البخاري وليس في الصحيح نعم. وإنما بل ولا في الكتب الستة وإنما أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات وغير هؤلاء والحديث فيه ضعف فيه ضعف وليس في البخاري لكن يكفي هذا الحديث الذي ذكرته آنفا حديث الحارث حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال الحارث ابن هشام رضي الله تعالى عنه ويدخل في قوله تبارك وتعالى أو يرسل رسولا الآن قلنا بصورة رجل هذه واحدة صلصلة الجرس هذه الثانية ثالثة ياتي على هيئته الحقيقية رأى الملك على كرسي بين السماء والأرض سادا ما بين الأفق يأتي على الصورة الحقيقية هذه ثالثة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدره المنتهى رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وأيضا يدخل فيه أو يرسل رسولا نعم ماذا يدخل؟ ماذا يدخل؟ النفس في الروع, النفس في الروع والروع هو القلب ويدل لذلك حديث ابن مسعود وابي امامه وحذيفة رضي الله تعالى عنهم إن روح القدس نفث في روعي يعني في قلبي أنه لم تموت نفس حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب فهذا النفس الروع ما الفرق بينه وبين الإلهام الذي ذكرناه في قوله إلا وحيا نعم الالهام مباشره من الله والنفث الروع يكون بواسطه الملك فعلى هذا التفريق ان من فرق بهذا يكون الالهام في القسم الأول الا وحيا والنفث الروع يكون او يرسل رسولا لانه جاء عن طريق الرسول هذه أجمع آية في الوحي نعم ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه يأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه هذا سبق مضى دليله نعم وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة هذا موضوع جديد الآن دخل فيه الآن الله هو الذي أنزل القرآن إلى اللوح المحفوظ وجملة إلى السماء الدنيا ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه هذا الوحي بصفات متعددة بصفات متعددة وكان النازل عليه عليه الصلاة والسلام من القرآن النازل عليه من القرآن على سبعة أحرف والأدلة على نزول القرآن على سبعة أحرف كثيرة جدا نص أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله على أن ذلك من قبيل المتواتر وذكره جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كثير نص على تواتر حديث الأحرف السبعة. وذكر بعضهم كالسيوط في الاتقان انه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد وعشرون صحابيا ومن هذه الاحاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو مخرج في الصحيحين اقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده إلى أن قال حتى انتهى إلى سبعة أحرف وكذا حديث أبي رضي الله عنه أبي بن كعب المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاتي بني غفار أضات يعني غدير مجرى ماء صغير أو عند أضاتي بني غفار قبيلة المعروفة منهم أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف إلى أن قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف ثم قال له فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا ولاحظوا دقة العبارات قراءوا عليه قرأوا عليه بمعنى أنه ليس مخيرا في القراءه كما يظن بعضهم او يفهم من بعض الروايات إنه ما لم تغير المعنى لك أن تستبدل عباره إذا صعب نطقها بعباره أخرى لا أيما حرف عليه على الوجوه النازله فقط وليس له أن يأتي بحرف من عنده وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه مع هشام ابن حكيم قصة مشهورة لما, قرأ لما سمعه عمر رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها عمر فكاد عمر رضي الله عنه أن يساوره في الصلاة ولكنه أمهله فلما فرغ من صلاته أخذه بمجامع ثوبه فقال له من أقرأك هذه السورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبت فقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة على حروف غير التي تقرأها فأخذ يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان إلى آخره فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله وقال له اقرأ يا هشام فقرأ كما سمعه عمر ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ كما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النبي صلى الله عليه وسلم قراءة هشام وصوب قراءة عمر وقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف لاحظ فقرأوا ما تيسر منها لاحظ العبارة مثل السابقة اقرأوا ما تيسر منها ليس لك أن تأتي بشيء من عندك إذا عسر عليك لفظ لا اقرأوا ما تيسر منها فهذا مخرج في الصحيحين وعلى كل حال هنا يقول ثبت أنه أنزل على سبعة أحرف قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة المعاني المتفقة كهلم وأقبل يعني أن ذلك من قبيل اختلاف اللغات وهذا قال به جماعة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ومن أشهرهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهذا القول يؤيده يؤيده العلة التي من أجلها نزلت بقية الأحرف الستة لأن القرآن كان في مكة ينزل على حرف واحد وهو حرف قريش فنزلت الأحرف الستة في المدينة لما كثر الداخلون في الإسلام من أقطار ومن قبائل شتى فكان ذلك يستدعي التيسير والتسهيل على الناس الشيخ الكبير الفاني الذي انعقد لسانه على طريقة ولهجة في النطق لا يمكن أن يغيرها فهذا أمر يكون في غاية المشقة والصعوبة وهذا مشاهد الآن لدى الشباب فضلا عن الشيوخ فإذا كان الإنسان قد اعتاد لسانه على طريقة في نطق حرف فإنه لربما يعاني كثيرا ويتكلف كثيرا حتى ينطق به على الوجه الصحيح هذا مشاهد فكيف بكبير السن فهذا يؤيد هذا القول أنها سبع لغات لكنه يشكل عليه أمور أخرى أعظم ما يشكل عليه الواقع إذا نظرنا إلى وجوه التنوع في الأحرف المبثوثة في القراءات فإننا نجد غير اللغات نجد اللغات واحدة منها كما سيتضح بعد قليل. ففي أشياء ما لها علاقة باللغات، تقديم وتأخير، تغيير إعراب، لا يتعلق احيانا باللغات، وإفراد وجمع تثنية، زيادة وحذف، فهذا لا علاقة له باللغات. ويدل أيضاً على أو يشكل على هذا القول أيضا حديث هشام ابن حكيم مع عمر رضي الله عنهما الذي سمعتم آنفا كلاهما قراشي ومع ذلك اختلفت قراءة هذا عن هذا فلو كانت القضية تتعلق باللغات كان قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم على حرف قريش فكلاهما قراشي ولهذا اختلف أهل العلم في تفسير الأحرف السبع اختلافا كثيرا ذكر ابن حبان رحمه الله في كتابه في السنة الصحيح صحيح ابن حبان ذكر خمسة وثلاثين قولا والسيوط رحمه الله أشار إلى هذا الاختلاف وذكر أنه بلغ أربعين قولا أربعين ذكر هذا في الاتقان ولكن الأقوال المشهورة لا تبلغ نصف هذا العدد وكثير من هذه الأقوال متداخلة والذي يظهر والله تعالى أعلم أو لعله الأقرب في ظني أنها سبعة أوجه من وجوه التغاير سبعة أوجه من وجوه التغاير وهذا الذي عليه كثير من المحققين كأبي عمرو الداني وأبي الفضل الرازي أبي الفضل الرازي غير الرازي صاحب التفسير وخاتمة المقرئين ابن الجزري حافظ بن حجر وخلق قالوا بهذا وإن اختلفوا في تفصيله يعني ما هذه الأوجه السبعة من وجوه التغير حاول كل واحد من هؤلاء أن يأتي بهذه الأوجه السبعة من وجوه التغاير ويعدد يقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة بناء على ماذا بناء على الاستقراء تتبع الوجوه الموجودة ويقول وجه الأول وجه الثاني الثالث إلى آخره لكن هل هذا الاستقراء كامل ولا ناقص هو ناقص استقراء ناقص إذا قلنا بأن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وهو حرف قريش الذي كان عليه عامه قراءة المهاجرين والأنصار وهو الذي كان ينزل بمكة ونزلت بقية الأحرف الستة توسعه ورخصة ثم بعد ذلك ذلت ألسن الناس في القرآن فاستغنوا عن ذلك وتركوه درءا للفتنه لما وقعت وقع اختلاف بين الأجناد في فتوح أرمينيا وأذربيجان فجاء حذيفة رضي الله عنه إلى حثمان كما سيأتي إن شاء الله وأشار عليه بأن يجمع الناس على حرف واحد الشاهد أن هؤلاء العلماء رحمهم الله الذين قالوا هي سبعة أوجه من وجوه التغاير وقع لهم هذا الإشكال أن كل واحد منهم حاول أن يحصر هذه الأوجه السبعة وهذا الاستقراء لما كان بهذه المثابة غير تام والاستقراء يجب أن يكون تاما إذن تفاوتت أقوالهم وبعض هذه الوجوه التي يذكرونها متداخلة قد يتفقون على ثلاثة أربعة ويختلفون في الباقي لكن الأحسن أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذه الوجوه السبعة مثل كذا ومثل كذا ومثل كذا من غير جزم وقطع بالتحديد يقال وجه الأول والثاني والثالث لأن هذا مظنون الاستقراء دليل من الأدلة عند أهل الأصول والمنطق ولكنه الاستقراء التام وهذا ليس بالاستقراء التام ومن ثم يعبر مثل كذا مثل كذا وما رايت احدا عبر بهذه العباره الا الداني رحمه الله الداني في كتابه الاحرف السبعه ابو عمرو الداني قال مثل كذا ومثل كذا ذكر ذلك على سبيل المثال وحتى تتضح الصوره نحن نمثل لهذا لهذه الاوجه مثلا كالاختلاف اختلاف الاسماء في في التذكير والتانيث تذكير والتانيث والإفراد والتثنيه والجمع والذين هم لامانتهم والذين هم لأماناتهم هذا كله ثابت وهكذا الاختلاف في وجوه الإعراب فتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم من ربه كلمات اختلاف الإعراب أحيانا يرجع إلى إلى اللغات الإعراب أحيانا يرجع إلى اللغات مثل ما هذا بشر ما هذا بشر باعتبار هل ما عامل عمل ليس فمن العرب من يعملها عمل ليس ومنهم من لا يعملها عمل ليس وهكذا ايضا الاختلاف في التصريف ما ذكره الله عز وجل عن قوم سبأ نعم. لما قالوا ربنا باعد بين اسفارنا ربنا بالنصب منادى منصوب يدعون ربهم لما جعل الله عز وجل بينهم وبين القرى التي بارك فيها بينهم بين الشام بين اليمن والشام قرى ظاهره وقدر فيها السير بحيث يكون يخرج من قريه ويرون القريه الاخرى ام ولا يحتاجون الى حمل الازواد فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا نبغى نذوق السفر والشده والتعب ونحس بالسفر باعد وعلى القراءه الاخرى ربنا باعد خبر يعني مع هالقرب ومع ذلك كفروا بهذه النعمة وجحدوها وقالوا ربنا دع بين أسفارنا ربنا دع عد بين أسفارنا كلها قراءات وذلك يرجع إلى التصريف وأحيانا يرجع إلى تقديم وتأخير إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون في القراءة الأخرى فيقتلون ويقتلون تقديم وتأخير وأحيانا يكون هذا من قبيل الإبدال إما إبدال حرف تعملون يعملون وأحيانا تكون الحرف يغير الكلمة ننشزها ننشرها انظر إلى العظامي كيف ننشزها كيف ننشرها نعم وطلح منضود وطلع منضود طلع طلع الثمر والطلح الموز أو شجر الشوك منضود مقطوع الشوك وهكذا أيضا الزياده والنقص تجري من تحتها آية براءة تجري من تحتها الأنهار تجري تحتها الأنهار وهذه موجودة في بعض المصاحف نعم والذي يظهر والله تعالى اعلم كما قال حافظ بن حجر أنها ترجع إلى حرف قريش فكتبها عثمان رضي الله عنه في مصحف من تحتها وفي مصحف تجري تحتها وهكذا قالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا وهكذا في اختلاف اللهجات ما اتصل بالاداء من الاماله ونحوها موسى الصراط صراط باشمامها وكذلك مثل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها إيش سعي مثلا الاماله وكذلك ما يتعلق بالتسهيل نعم الهمز النبي بالهمزة نعم وكذلك المؤمنون المؤمنون وب تسهيل الهمزه او حذف الهمز احيانا هذه هذه وجوه قد افلح المؤمن قد أفلح قد أفلح على كل حال يقول قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة لكن عموما هذه الأوجه السبع أو الأحرف السبع هي ليست من اختلاف التضاد بل هي من التنوع فيكون ذلك من اعجاز القرآن هذا القرآن الذي عجزوا عن الاتيان بمثله يصرفه الله عز وجل هذا التصريف وهم يعجزون عن وجه واحد في أقصر سورة أو ما يعادلها وفيه من المعاني ما الله به علي نحن ما يقول الله عز وجل مثلا وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قراءة الجر أرجلكم يكون هذا في بيان حالة الرجل حينما تكون. مغطاة بالخف أو الجورب لتكون ممسوحة وصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجولكم بالفتح منصوبة فتكون مغسولة إذا كانت مكشوفة فبين أحوال الرجل نعم. فهذه أعطاها حكما وهذه أعطاها حكما وهكذا فيه بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون عجبت إذا نقول صفة التعجب ثابتة لله عز وجل في القرآن منين من هذه القراءة المتواترة بل عجبت والله تعالى أعلم تفضلنا وكتب, وكتب في الرقاء وغيرها في أهد النبوة ثم في الصحف في أهد أبي بكر كتب في الرقاع وغيره. الآن بدأ يتكلم عن جمع القرآن. دخل فيه مباشرة جمع القرآن. القرآن كان مكتوبا في الرقاع وهي جمع رقعة من الجلد أو القرطاس كاغد أو الورق. يقول في الرقاع وغيرها غيرها مثل الاكتاف عظم العريض واللي خاف جمع لخفة حجارة شرائح حجارة والعسب العسيب إذا كشط منه الخوص عسيب النخل يكتبون في ناحيته العريضة في أسفله العسب وهكذا بالوسائل المتاحة آنذاك كان مفرقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك إن ما جمع في كتاب كما قال بعض أهل العلم كالخطابي وغيره لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترقبه من نزول آيات ونسخ بعض الآيات فما جمع في كتاب وكان كتاب الوحي بين يديه عليه الصلاة والسلام يكتبون ما ينزل قال ثم في الصحف في عهد أبي بكر لاحظ في الصحف لم يجمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه في مصحف وإنما جمع في صحف ويدل لهذا الحديث المخرج في الصحيح حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بعد وقعت اليمامة لما قتل كثير من القراء فعمر رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن مخافه أن يذهب منه شيء بذهاب حملته فابو بكر رضي الله عنه تردد في البداية أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المتثبتون إذا جاء أمر يتخوفون منه الخلل أو المخالفة توقفوا في البداية واليوم تسمع من يشنع على أهل العلم بأنهم لما جاء الشيء الفلاني توقفوا فيه والآن أصبح أمر عادي ولما جاء الشيء الفلاني توقفوا فيه ثم صار أصبح أمر عادي وهكذا أبو بكر قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل به عمر رضي الله تعالى عنه حتى أقنعه وبين له وجه المصلحة في ذلك فجاءوا بزيد وزيد يحتاج إلى إقناع فكان نفس الجواب هكذا الصحابة رضي الله كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تمنع مع أن الذي أمره بهذا خيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر لكنهم يتثبتون ويتحرون ولا يقدمون على أمر إلا إذا كان في غاية الظهور والوضوح بالنسبة إليهم إلى أن قال بمن شرح صدره لذلك فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند أبي بكر بقيت عنده فكان يجمع القرآن من ما شهد عليه شهيدان الحفظ والكتابة المكتوب بالعسب واللخاف قطع الأكتاف إلى آخره وصدور الرجال يكون مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومما حفظ في الصدور يأتون به هؤلاء الجبال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم غاية في الحفظ والإتقان والأمانة والديانة هذا جمع أبي بكر في صحف وأبقاه عنده احتياطا للقرآن فالدافع إلى جمعه في عهد أبي بكر هو مخافة أن يذهب منه شيء بذهاب حملته فقد يقول قائل الله تكفل بحفظ القرآن نقول نعم هذا من حفظه أن سخر هذه الجهود فاحتاطوا لكتاب الله تبارك وتعالى هذا من حفظه الاسباب التي بذلت في ذلك هذا هو الجمع الثاني والجمع الثالث وهذا الذي ذكره قال ثم جمع ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد جمعهم على الدافع هنا للجمع غير الدافع لأبي بكر في الجمع الدافع هنا للجمع هو أنهم أنه وقع اختلاف بين الأجناد في فتوح أرمينيا واذربيجان في سنة خمس وعشرين للهجرة في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فجاءت هذه الجموع من الجيوش من الأجناد والغالب أن هؤلاء ليسوا من أهل العلم فهذا يقول قراءتي خير من قراءتك وهذا يخطأ قراءة هذا هؤلاء يقرأهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهؤلاء يقرأهم ابن مسعود وهؤلاء يقرأهم أبو الدرداء وهؤلاء يقرأهم معاذ رضي الله تعالى عن الجميع والقرآن أنزل على سبعة أحرف فكما جاء في الصحيح عن حذيفه رضي الله تعالى عن حينما قدم الى عثمان في تلك القضيه وقال ادرك الامه قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى فعثمان رضي الله تعالى عنه ارسل الى حفصه ان ارسل الينا الصحف ننسخها كانت عند حفصة بعد أبي بكر عند عمر وبعد عمر كانت عند حفصة لأنها وصيته حتى يأتي الخليفة يختار الخليفة بعد ذلك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه فكون لجنة بعدما اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا حتى بمسعود رضي الله عنه لما تمنع في البداية وكان في الكوفة، فلما علم أنه إجماع من الصحابة في المدينة ومنهم علي رضي الله تعالى عنه أعطاهم مصحفه وكان قد تلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة، فكان ذلك بإجماعهم، فكون هذه اللجنة. زيد بن ثابت من الأنصار وثلاثة معه من المهاجرين عبد الله ابن الزبير والسعيد ابن العاص وعبد الرحمن ابن الحارث بن هشام هؤلاء من قريش وضع لهم منهجا قال إذا اختلفتم يا يعني القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن؟ فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا نسخوا عدد من المصاحف لا يصح في هذا حديث في عددها لا يصح فيه رواية ثم أبقى عنده مصحفا وأرسل إلى عدد من الأمصار مصاحف وأرسل مع كل مصحف قارئ فأمرهم أن يقراوا بهذه المصاحف فعرف عند ذلك طريق التي كتبت فيها الرسم العثماني طريقة الكتابة التي موجودة بين أيدينا الآن نعم وكانت الكتابة بلا نقط ولا تشكيل فصاروا يقرؤون بما يوافق الرسم العثماني فقط فدخل من الأحرف السبعة له الرسم العثماني فقط بلا نقط ولا تشكيل لاحظوا ننشزها ننشرها دخل من الاحرف من الاحرف السبعه ما احتمله الرسم العثماني وصار الناس يتلقون ذلك عن الصحابه رضي الله عنهم ويتلقاه التابعون بعضهم عن بعض حتى جاء بمجاهد في المئه الرابعه في اولها واختار سبعة من كبار القراء الذين اتفقت الأمة على إمامتهم سبعة وجمعهم في كتاب موجود الآن اسمه السبعة هؤلاء القراء كانوا يعرفون وجوها في القراءة مما تلقوه مما احتمله الرسم العثماني من الأحرف السبعة لكن كان لهم اختيار يختارونهم بالإقراء وجوها معينه لاعتبارات معينه فصار هذا اختيار هذه قراءه نافع وهذه قراءه ابي عمرو وهذه قراءه ابن كثير وهذه قراءه عاصم وصار عنهم رواه مشاهير فوجد ما ما عرف بالقراءات السبع بعض العلماء قالوا لماذا لم يجمع ثمانية أو ستة أو خمسة حتى لا يظن أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة فجمع بعض العلماء كتابا في القراءات العشر وبعضهم في قراءتين وبعضهم في خمس وبالمجاهد قصد هذا فيما يظهر من باب الموافقة لحديث أن القرآن نزل على سبعة أحرف وجاء في بعض الروايات أن عثمان رضي الله عنه كتب سبعة مصاحف مع الرواية فيها ضعف فقال من باب الموافقه هكذا فقط فظن بعض العامة أن الأحرف السبعه هي القراءات السبع وهذا غلط فادح لكن باختصار القراءات السبع هي أوجه من الأحرف السبعة مما احتمله الرسم العثماني فقط هذا فرق والفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان عثمان جمعه في مصاحف مرتبا للسور والآيات أبو بكر جمعه في صحف مرتب الايات دون السور دون السور في صحف أرى أن هذا القدر يكفي جدا في إضاح هذا البحث الطويل في الأحرف والقراءات هذه خلاصته خلاصته ومن أراد أن يتوسع فليراجع في ذلك ما كتبه ابن الجزري مثلا في أول النشر أو الحافظ بن حجر في الفتح أو ما كتبه أبو عمرو الداني في كتابه الأحرف السبعة أو ما كتبه هو من أحسن ما كتب في هذا الموضوع أبو شامة في كتاب المرشد الوجيس فإنه عالج هذه الموضوعات الدقيقة جدا جمع القرآن والقراءات والأحرف السبعة ما تكلم عن بقية موضوعات علوم القرآن كتب كتابة قوية ومتينة في هذه الموضوعات وهو من أحسن ما كتب فيه وكتابة بعض أهل العلم في هذا عموما مفيدة والكتابات في هذا كثير كتابة السيوطي في في الاتقان مثلا أو الزركشي في البرهان أو الزرقاني في مناهل العرفان كل هذه الكتابات مفيدة وكتابة الزرقاني من أحسنها, من أحسنها ومن أراد كتابة مبسطة وجيدة أيضا يمكن أن ينظر في مثل كتاب دراسات في القرآن والحديث أو التعريف بالقرآن والحديث لمحمد الزفزاف نعم تفضل والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة نعم الجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها رسم ما يحتمل رسم رسم المصاحف. يحتمل على ما يحتمله من الأحرف السبعة، كما ذكرت آنفا. أكذا، ومتضمنتها العرضة الأخيرة. يعني إن العرضة الأخيرة كانت على الأحرف السبعة وهذا ليس محل اتفاق. بعضهم يقول كانت على حرف قريش وزيد بن ثابت كان قد حضر شهد العرضة الأخيرة ولهذا اختاره أبو بكر رضي الله عنه وعمر واختاره عثمان أيضا في اللجنة نعم وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد الآن انتقلنا إلى موضوع آخر وهو ترتيب الآيات والسور هل هذا توقيفي؟ توقيفي يعني من الله أو من الرسول صلى الله عليه وسلم لا مجال للشهاد فيه أو أنه شيء اجتهادي أما ترتيب الآيات فقطعا هو من الله هو من الله ولا توجد آية اجتهد الناس في ترتيبها اطلاقا كله من الله وهذا لا, يحتاج. لا نحتاج أن نستدل عليه وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنا أو بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع هذا عند أحمد بن أبي شيبة والترمذي وغير هؤلاء وهو حديث أو أثر أو حديث صحيح نؤلف القرآن من الرقاع يعني قطع الجلود إلى آخر الكتب فيها بحيث يرتبون الآيات في السور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم هذه في سورة كذا وهذه بعد آية كذا وهذه نعم وكان هذا الأمر معروفا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة اقرأوا نعم كيف تقرأ البقرة؟ أنا أسلم حينما كان يقرأ قاف على المنبر كيف كان يقرأها؟ لما يقرأ في الصلاة ويسمعونه لما قرأ الطور لما من قرأ عشر آيات مثلا من أول سورة الكهف على الدجال أو من آخرها كل هذا قطعا كان ترتيب الآيات في السور توقيفي يعني من الله لا مجال للاجتهاد فيه لكن الكلام وخلاف أهل العلم هو في ترتيب السور هل هو بتوقيف أو لا هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ابدا بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره هل هذا كان بأمر منه صلى الله عليه وسلم من أهل العلم يقول نعم وبعضهم يستثني التوبة والأنفال يقول هذا وقع فيها اجتهاد والذي اظنه أقرب والله تعالى أعلم في هذا هو أن ترتيب السور لا يقال إنه توقيف هكذا بإطلاق ولكنهم اجتهدوا واستأنسوا باجتهادهم هذا بما عرفوا ولاحظوا من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك أشياء معروفة زمن النبي صلى الله عليه وسلم المفصل مثلا وإن اختلفوا في أوله المفصل معروف وتجد هذا في عدد من الروايات عن عائشة رضي الله عنها وغيرها ابن عباس رضي الله عنه يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم رواه البخاري المحكم يعني المفصل كما قال سعيد بن جبير في نفس الرواية لأنه يرويه عن سعيد بن جبير في الصحيح محكم هو الذي تدعونه مفصل كان المفصل معروف عنده البقرة وآل عمران الزهروان. نعم فهذا القدر يعني لاحظوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأجزاء التي كانت بعض الصورة كان يقرأها متتابعة استأنسوا بهذا لكن القول بانه صلى وسلم هو الذي قال لهم ضعوا هذه الصوره مكان هذي بعد هذه وهذه بعد هذه هذا يحتاج إلى دليل ولا يوجد عندنا دليل على ذلك هذا فيما يتعلق بترتيب السور. بترتيب السور وإذا قلنا بأن ترتيب الآيات توقيفي فمعنى ذلك أنه يمكن أن نرتب على هذا حكما وهو الصحة المناسبة ما لم تكن بتكلف في الاستنباط شو معنى المناسبة يعني الله تبارك وتعالى مثلا قال لما قال الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم فذكر الرحمة بعد الربوبيه العامة يدل على أنها ربوبية مبنية على الرحمة الربط بين الآيات الربط بين أول السورة وآخر السورة مثلا أو المقطع والمقطع في أول سورة الممتحنه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة آخر السورة لا, لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار كما يأس الكفار من أصحاب القبور تحظ أول السورة وآخر السورة هذه تسمى المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها فإذا لم يكن تكلف فلا بأسه طيب إذا قلنا ان ترتيب السور غير توقيفي فمعنى ذلك أننا لا نربط بين السورة والسورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل لإيلى في قريش يعني فعلنا ذلك لماذا لإيلى في قريش لإيلى في قريش إيلى على الربط بين السورة والسورة. هذا متى يكون؟ إذا قلنا أن الترتيب توقيفي عرفنا إيش معنى توقيفي. وإذا قلنا إن الترتيب ليس ليس بتوقيفي ترتيب السور، إذن لا نشتغل بهذا بين السور. وتأتي مسألة أخرى سأل عنها أحد الأخوان بالأمس، وهي مسألة التنكيس. إذا قلنا بأن ترتيب السور غير توقيفي. فلك أن تقرأ في الركعه الأولى قل أعوذ برب الناس وفي الثانية قل أعوذ برب الفلق ولا يكون ذلك من قبيل التنكيس الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنهما لما ذكر له الرجل الذي قالوا إنه يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك رجل نكس الله قلبه من المقصود به؟ هل المقصود تنكيس السور؟ او المقصود تنكيس الآيات في السورة من باب التمهر في الحفظ وهذا يوجد إلى اليوم ناس يتمهرون مع أن العجيب أن أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه في غريب الحديث استبعد هذا المعنى جدا وقال هذا لا يتصور ولا يمكن ولو رأى الآن بعض الأطفال الصغار في بعض البلاد يقلب السورة من آخر آية لين يأتي باول آية بكل مهارة لما قال ذلك رحمه الله ولم استبعده فترتيب فتنكيس الآيات في السور لا شك أنه يفسد المعنى لما تقرأ الفاتحة من آخر آية حتى تصل للآية الأولى قلبت المعاني وأفسدتها فهذا حرام لا يجوز هذا عبث في القرآن هذا فيما يتعلق بترتيب بتنكيس تنكيس الآيات والسور فضل نعم. أسباب نزوله معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص ومنه إن ارتبتم طيب الآن أسباب النزول المقصود بسبب النزول ما هو ما هو سبب النزول ما هو سبب النزول هذه للأخ هذا سبب النزول ما هو؟ نعم بعبارة أوضح حدث نعم تفضل. أي هو الواقع أو ما نزل القرآن بسببه من واقعة أو سؤال ما نزل بسببه يعني القضايا التي كان يتحدث عنها ما حصل قديما من الأمم المهلكة أو قصة أصحاب الفيل أو نحو ذلك هذا ليس هو سبب النزول سورة الفيل ما سبب النزول هل هو مجيء أبرهة لا هذه من قصص القرآن إنما سبب النزول حين وقوعه سنسأل سؤال وقع عمر حصلت حادثة فنزلت الآيات هذا هو سبب النزول ما نزل القرآن متحدثا عنه من حادثه مواقعة او سؤال طيب يقول معرفه سبب النزول تعين على فهم الايه احيانا يتوقف المعنى على معرفه سبب النزول يكون قد لا تفهم يعني عروه بن الزبير رضي الله عنهما سال عائشه رضي الله عنها قال ليس علينا حرج لا يجب علينا السعي بين الصفة والمروة لأن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهم أحرج عليها إن فعل ولا لا حرج عليه أن يسعى رفع عنها الحرج لا يعني الوجوب فعائشة رضي الله عنها ذكرت سبب النزول كما في الصحيحين كان الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية وكان من اهل لها عندهم مناسك الجاهليه ومحظورات من اهل لمنات يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه فسالوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل بانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله الى اخره فهذه احيانا يتوقف المعنى لما قال الله عز وجل ولكن البر قال ليس البر وليس البر أنتأت البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها ما معنى هذا الكلام كان بعضهم بعض العرب إذا أحرم بالحج أو العمره فإنه يمتنع من دخول من دخول البيوت يرى أنه من محظورات الإحرام أن يدخل بيتا فإن كانت له حاجة تسور تسور ما يدخل مع الباب فالله يقول لهم ليس هذا من البر أن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها فهنا قد يستشكل إنسان المعنى ليس البر لأن تقتل البيوت من ظهورها فإذا عرف سبب النزول زال الاشكال واحيانا يكون من باب زياده الايضاح لكن لا يتوقف عليه فهم المعنى وتتفاوت الامثله يعني في قوله تبارك وتعالى مثلا في القبله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله نعم في حديث عامر بن ربيعه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر او في ليله مظلمه فلم ندري اين القبله لم ندري فصلى كل رجل اجتهدوا على حياله لما أصبحوا وجدوا انهم صلوا الى غير القبله فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فأنزل الله وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فهنا لو أخذ الإنسان الآية بمفردها هكذا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قد يقول قائل لا يجب علينا استقبال القبلة الحمد لله نستقبل أي جهة يقول له لا سبب النزول يوضح لي. ويزيل عنك هذا الاشكال واحيانا يكون ذلك من باب الفائدة وزيادة المعرفة ولكنه لا يتوقف عليه الفهم واحيانا يكون فيه دفع تهمة مثل ما قال مروان لعبد الرحمن بن أبي بكر هذا الذي قال لوالديه أفل لكما فنفت عائشة رضي الله عنها ذلك قالت ولو شئت أن أسميه لسميته يعني الذي نزلت فيه ما نزلت فينا ما نزل فينا أي أم من القرآن غير عذري يعني في سورة النور وسبب النزول ما يكون صريحا يذكر حادثه أو سؤال ثم يقول فأنزل الله أو فنزلت أو سبب نزول هذه الآية كذا ما لا يكون صريحا يقول نزلت هذه الآية في كذا فالرجل يعمل كذا فهذا يحتمل أن تكون تفسير طيب نعم تفضل عامه وخاصه فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص يعني نعم يكون السبب عام عفوا يكون اللفظ عاما والسبب خاص والقاعدة ما هي العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب فحينما تنزل الآية بسبب معين القرآن للتشريع لا يختص ذلك بالذي نزلت فيه رجل قارف ما قارف مع امرأة لا تحل له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ندم فأنزل الله عز وجل اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات هل هذا خاص لهذا الرجل الجواب لا فالقرآن للجميع والخطاب لواحد من الأمة أو سبب النزول إذا كان أحد أفراد الأمة فإن الحكم يكون شاملا للجميع إلا لدليل إلا لدليل فهنا يقول قد يكون اللفظ عاما والسبب خاص ومنه إن ارتبتم إن ارتبتم يعني يعني سبب نزول قول الله تبارك وتعالى إن ارتبتم واللائي اسم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن يعني كذلك لماذا قال الله إن ارتبتم واللائي, لم... واللائي عسنا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم قالوا سبب النزول يوضح لماذا قال ذلك نعم إن ارتبتم يقول بأنهم استشكلوا ذكر العدد لما ذكر الله عدة الحامل أولاة الاحمال أجلهن أيضا حملهن مطلقات ذوات الأقراء التي تحيض يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو طيب باقي الآيسة لما تحيض انقطع حيضها أو الصغيرة إذا طلقت وهي لم تبلغ بعد ما حاضت إذا طلقت ماذا تجلس لا هي حامل ولا ذات أقراء فكيف تصنع فيقول إنه استشكلوا هذا كما جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لما سألوا عن عدد النساء قالوا بقي من عدد النساء يعني ما لم يذكر الصغار والكبار فنزلت هذه الآية نزلت هذه الآية فقال الله والله يا اسم من المحيض من نساءكم إن طالما أنه وقع لكم إشكال فهذا الحكم فعدتهن ثلاثة أشهر ولا لم يحضن الصغيرات كذلك يعني ثلاثة أشهر هذا عند ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم لكنه لا يصح لا يصح قال فأينما تولوا فثم وجه الله وذكرت لكم آنفا نعم، قد يكون اللفظ عاما والسبب خاص. نعم، تفضل. أم هو خاصه. العام أقسام. منه الباقي على عمومه تحرمت عليكم أمهاتكم. طيب، عام هو خاصه. الآن ويتحدث عن انتهى من موضوعات النزول. نزول القرآن منجما سباب النزول. نعم من الذي كان ينزل بالقرآن أن جبريل كان يأخذه من الله الآن انتقل إلى الكلام على مباحث الألفاظ مباحث الألفاظ العام والخاص المطلق والمقيد المحكم والمتشابه نعم المنطوق والمفهوم الحقيقة والمجاز عند القائل به الترادف وما ذكر كل هذه لكن هذه كلها تعتبر من مباحث الألفاظ مباحث اللفظية فهنا العام ما هو العام ما هو العام يقول اللفظ الذي يستغرق هل العموم يختص بالألفاظ أو يدخل في المعاني يدخل أيضا في المعاني المفهوم له عموم العلة تعمم وقد تخصص ولهذا الأحسن أن يقال في العام ما استغرق يشمل الألفاظ والمعاني ما استغرق الصالحة يعني ما يصلح أن يدخل فيه إذا قال الرجال قوامون على النساء الرجال عام قوامه للرجال على النساء فإذا قال الرجال ما يدخل في هذا اللفظ النساء ولا يدخل فيه الأطفال ما يدخل فيه الأطفال لأنه لا يصلح له ما استغرق الصالح نعم دفعة دفعة بمعنى أنه يستغرق. إذا قلت الرجال بهذا اللفظ فقط يكون شمول واستيعاب واستغراق الرجال جميعا. بخلاف ما إذا قلت زيد وعامر وحسن وحسين وصالح وخالد وعبد الله وعددت المجموعة كلها. نعم أوعبتهم لكن بتعداد والعطف زيد وعامر إلى آخره. لكن قلت إذا قلت جاء الرجال جاء الضيوف جاء القوم هذا. وكذلك أيضا لو أنك ذكرت العدد استغرق الصالح دفعة بلا حصر. حصر بالعدد تقول جاء عشرة هم عشرة لكن مثل هذا حصرتهم بالعدد ما يكون هذا من قبيل العموم العام لفظة تستغرق ما يصلح لها الرجال النساء الآيات الأحاديث وما أشبه هذا والخاص يقابل العام ما لم يستغرق نفض غير أو ما لم يستغرق نعم يقول العام اقسام نعم تفضل منه الباقي على عمومه كحرمت عليكم أمهاتكم والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس والثالث العام المخصوص وهو كثير اذ ما من عام إلا وقد خص نعم الآن العام منهما هو باق على عمومه والله على كل شيء قدير هل يستثنى من هذا شيء؟ والله بما تعملون حليم هل يستثنى من هذا شيء؟ والله بكل شيء عليم ولا يظلم ربك احدا حرمت عليكم امهاتكم كل ام لك من النسب او من الرضى وان علت لا يستثنى من هذا شيء فهذا عام باقي على عمومي لم يدخله تخصيص النوع الثاني يقول العام المراد به الخصوص عام مراد به الخصوص الصيغة صيغة عموم ولكن المراد معنى خاص المراد الخصوص وليس المراد العموم أمثل له بقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس الذين لحظ صيغة عموم إذا قلنا إن المقول له هو أبو بكر رضي الله عنه الذين ما قال الذي قال له الناس الذين قال لهم الناس صيغة عموم ومراد بها واحد تريد تمدح شخص تقول الذين قيل لهم كذا وكذا تريد واحد هو معروف ف قال لهم الناس الناس صيغة عموم ولكن القائل واحد سواء قلنا أعرابي من خزاعة أو أنه نعيم بن مسعود الذين قال لهم الناس إن الناس من يقصد أبا سفيان قد جمعوا لكم فخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلا أن قال إنما ذالكم ما قال ذلك ذلكم فهذا الضمير بالجمع ذالكم الشيطان يخوف أولياءه عفوا إنما ذالكم ذلك ذلك هذا الإفادة فعاد إلى واحد يعني القائل إنما ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه هنا قال والعام المراد به الخصوص كالذين قال لهم الناس والثالث العام المخصوص المخصوص وهو كثير ما معنى العام المخصوص يعني الذي دخله تخصيص عام أخرج بعض الأفراد منه بدليل آخر نعم يقول إذ ما من عام من إلا وقد خص ما الفرق بين العام الآن عرفنا العام الباقي على عمومه ما والله ما, ما, ما, ما, ما أطلق على واحد وما خرج منه شيء من الأفراد والله على كل شيء كثير. باقي على عمومه حرمت عليكم أمهاتكم ولا تنكح ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد. هذا عام. لكن يبقى العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. ما الفرق بينهما؟ هناك عدة فروقات. منها أن العام المراد به الخصوص. حينما قال الذين قال لهم الناس إلى آخره هل كان في البداية يقصد معنى العموم ثم حصره في بعض الأفراد أو من البداية كان لا يراد به العموم من البداية عندما تكلم به لم يرد العموم ما اتضح لكم هذا الآن لو أن احدا مثلا أردت أن أشير إليه وقلت طلاب العلم اليوم يأتي الواحد منهم طلاب العلم صيغة حموم ولا لا يأتي الواحد منهم ويشرد ذهنه في الدرس أو يجلس يخطط على الكتاب مثلا أنا الآن لا أقصد أحدا لكن افترض أني أقصد أحدا وأنتم ترونه يفعل هذا ماذا تفعلون حينما أقول هذا هل تظنون أني أعني الجميع طلاب العلم نعم مباشرة تنظرون إلى هذا الشخص أليس كذلك وهو يعرف نفسه ال إذن العام المراد به الخصوص ما أريد شموله نعم لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ حينما أطلقناه ولا من جهة الحكم بل هو ذو أفراد نعم لكنه استعمل في فرد منها من البداية قصدنا به واحد هذا فرق أما العام المخصوص من البداية عام نعم وعام طلقنا لفظة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ كل مطلقه صح لكن خرج بعض الأفراد وأولاة الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذن من المطلقات من لا تجلس ثلاثه قروء؟ فأخرجنا بعض الله. هذا يسمى عام مخصوص هذا حينما ذكر في البداية هل أريد به عموم اللفظ أليس كذلك العام المخصوص نعم أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة اللفظ لكن من جهة تناول الحكم أخرج منه بعض الأفراد بمخصص يعني حينما قال الله والمطلقات يتربصن بانفسهن من ناحية اللفظ أريد به العموم أليس كذلك ومن جهة تناول الحكم الله تبارك وتعالى لم يرد به الحامل فأخرجه بدليل مخصص آخر هذا العام المخصوص الذي جاء دليل يخصصه وفرق آخر أن العام المراد به الخصوص قرينته حالية أو عقلية لا تنفك عنه في نفس المقام مباشرة وأنا أتكلم أنتم مباشرة تعرفون المراد بقرينة معينة بينما العام المخصوص ليست قرينته حالية أو عقلية لا تنفك عنه تنفك يأتي بدليل آخر لفظي يخصصه والمطلقات خصصها وأولات الأحمال هذه نزلت في وقت وهذه نزلت في وقت آخر هذا الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به إذن العموم ثلاثة أنواع باقي على عمومه وهو كثير لأن المؤلف قال في الهامش وهو عزيز وهذه العبارة نقلها عن فيما يبدو السيوطي لأنه الأشياء اللي ما نقلها عن شيخ الإسلام ما هي من كلام شيخ الإسلام وإن كان لا يشير في كثير من الأحيان كثير من كلامه هو من كلام شيخ الإسلام وما ليس كذلك فهو في غالبه من كتاب الاتقان للسيوطي عبارات الاتقان قوله هو عزيز هذه من كلام المتكلمين مو بعزيز عزيز يعني يقصدون نادر أو قليل الباقي على عمومه لأنه جاب الكلام اللي بعدها قال إذ ما من عام من إلا وقد خص وهذا كلام صحيح والله على كل شيء قدير وين لخصصه وابن القيم رحمه الله في بدايع الفوائد ذكر أنثلة كثيرة على عمومات لم تخصص أرد على الذين يقولون هذا الكلام إذا الباقي على عمومة كثير ما هو قليل كما يقول المتكلمون واضح ويأتي عندنا نوع آخر وهو العام المخصوص ونوع ثالث وهو العام المراد به الخصوص فصار العموم كم نوع ثلاثة ثلاثة أنواع ثلاثة أنواع طيب تفضل نعم والمخصص إما متصل وهو خمسة أحدها الاستثناء والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجمع نعم المخصص إما متصل نعم التخصيص هو قصر العام على بعض الأفراد والمخصص نعم قال المخصص إما متصل المخصص هو الدليل المخرج لبعض الأفراد نعم قال إما متصل متصل يعني ما لا يستقل بنفسه لا يستقل بنفسه هذا المتصل بل هو مرتبط بكلام آخر مثل إيش مخصص متصل ها؟ إيش الاستثناء مخصص متصل قال الله تبارك وتعالى عن الذين يرمون المحصنات قال فجلدوهم مئة جلدة ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فالاستثناء مخصص متصل بدل البعض من الكل ولله على الناس كل الناس حج البيت ثم قال من استطاع إليه سبيلا هذا يسمى بدل بعض من كل فالمستطيع هم بعض الناس نعم. هذا المخصص المتصل ما لا يستقل بنفسه بل مرتبط بكلام معه وهو خمسة أحدها الاستثناء وما ذكر غيره الاستثناء هو اقواها وأشهرها استثناء وهناك أشياء أخرى مثل الوصف وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم ليست كل ربيبة وإنما إذا كان قد دخل بأمها فإن لم يكن قد دخل بأمها فقط عقد عليها فيجوز له أن يطلق الأم ثم يتزوج الربيبة فهذا وصف أو الشرط والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم المكاتبه الرقيق اللي يقول لسيده كاتبني اعطيك اقساط مبلغ نتفق عليه مقسط حتى افي بهذا المبلغ واكون حرا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم مطلقا ان علمتم فيهم خيرا يعني وفاء مع القدره على الكسب على الارجح من اقوال المفسرين إن علمته لكن إذا علم أنه ما يستطيع يوفي أو سيقف على أبواب المساجد يسأل فأخنا فلا تكون المصلحة في مكاتبته لئلا لا يضيع وهكذا أيضا الغاية قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أعوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا، وهم صاغرون بدل البعض من الكل ذكرت لكم مثاله آنفا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال والمنفصل كآية أخرى المنفصل عكس المتصل ما لا يستقل هو ما يستقل بنفسه ما هو مرتبط بنفس اللفظ والمطلقات يتربصنا مع قوله وأولاد الأحمالي اجلهن أي ضعنا حملهم أو حديث مخصص من الحديث مثل إيش البيع. ها؟ البيع. نعم البيع. البيع وأحل الله البيع فمخصص بالحديث التي وردت في النهي عن بعض أنواع البيوع طيب أو الإجماع الإجماع هل يخصص ولا هو المخصص مستند الإجماع الإجماع له مستند من الكتاب أو من السنة هو المستند مستند الإجماع لكن الإجماع يقويه ويوضحه مخصص بالإجماع مثل إيش نعم مثل ماذا تخصيص بالإجماع في المواريث يوصيكم الله في أولادكم أولاد نكره مضافة إلى معرفة الكاف الخطاب ضمير وهذا للعموم يوصيكم الله في أولادكم كل ولد يشمل كل ولد خص بالاجماع بإيش الرقيق لا يرث المملوك إذا كان الولد مملوكا، فإنه لا يرث من أبيه. نعم. طيب. وبالقياس تخصيص بالقياس. إيه إذا زنا. إيه. فالله عز وجل حكم بالنسبه لللامه انها اذا فعلت القارفه الفاحشه قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نصف طيب وما ذكر المملوك الرقيق الذكر اذا زنا فيقاس على الامه لعدم الفارق في هذا لا يوجد فارق مؤثر فذهاب الحرية نقص في المرتبة والشرف فصار مثل الأمة بالقياس طيب ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة كحتى يعطى الجزية خص أمرس أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله نعم السنة هنا جاءت بالعموم أمرت أن يقول ما كان مخصصا لعموم السنة أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله طيب هل يتوقف القتال بغير هذا دلت الآية انه يمكن أهل الكتاب ومن في حكمهم حتى يعطوا الجزيه عيدا وهم صاغرون وهكذا حتى يعظو الجزية ذكر في الحاشيه مثالا آخر قولي حرمت عليكم الميتة عام ليس كذلك أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبينا من البهيمة وهي حية فهو ميت عام ماء أبينا، ماء هذه للعموم كل ما أبين كل ما فصل من البهيمة ويحي فهو ميت يستثنى من هذا يخرج منه الأصواف والأوبار والأشعار إذا جزته هي حية ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها فلك القرآن خصص السنة طيب تقل لي النسخ ولا ما تنشطون ما تنشطون نقرأ النسخ ما رأيكم تعطوني عشر دقائق على النسخ ها؟ ولو كان على حساب الأسئلة نعم الناسخ والمنسوخ يرد النسخ بمعنى الإزالة ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان نعم ال... الناسخ والمنسوخ نعم هذا الأخ ينبه يذكر قلت في أول سورة الصف لا تتأخذ عدو سورة منتحنة نعم. قال الله في سورة المُمتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم وفي آخرها قال نعم. طيب الناسخ والمنسوخ هذا من أجل الأبواب ومن أنفعها وأحسنها ومن أكثرها نفعا لطالب العلم الكتب المؤلفة فيه كثيرة جدا. من أنفع هذه الكتب كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس وهو يصلح للمتخصصين في طلاب العلم مطبوع في ثلاث مجلدات وكتاب الإضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ابن أبي طالب مطبوع في مجلد وكتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم ابن سلام وهذه كتب في غاية النفع وكذلك أيضا كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي الكتب كثيرة لكن هذا من أنفع المصادر الأصلية من أنفع المصادر الأصلية من أراد أن يقرأ في موضوع الناسخ والمنسوخ بلغة عصرية قوية يمكن أن يقرأ في كتاب مناهل العرفان. كتابته في موضوع الناسخ المنسوخ جيدة نعم تفضل وبمعنى التبديل يقول يرد النسخ بمعنى الإزالة ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان الشيطان وتقول نسخة الريح الأثر بمعنى أزالته نعم وبمعنى التبديل وإذا بدلنا آية ما كان آية وبعضهم يقولوا بمعنى التحويل مثل تناسخ المواريث وبمعنى النقل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون على كل حال إذا اردنا أن نجمل في معنى النسخ في أصل معناها اللغوي يمكن أن نجعل ذلك على معنيين المعنى الأول النسخ بمعنى الإزالة والرفع الإزالة المحو فينسخ الله ما يلقي الشيطان نسخت الريح الأثر والثاني بمعنى النقل النقل مثل إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون عقيدة فاسدة عقيدة تناسخ الأرواح يعتقدون أن الروح تنتقل إلى إنسان آخر بعد ما يموت هذا هذا المعنى النقل لكن هذا النقل على نوعين نوعين نوع يبقى معه الأصل مثل نسخ الكتاب تقول نسخت الكتاب الأصل باقي ولا, ولا ذهب انتقل باقي لكن إن كنا نستنسخ أو تناسخ الأرواح مثلا يكون انتقال كلي ما يبقى أصل وفرع منسوخ منه هذا بالنسبة لأصل معناه اللغوي وأما في الاصطلاح يمكن أن نقول هو رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخن لأن الرفع لا يكون إلا لحكم شرعي أما رفع البراءة الأصلية فهذا لا يقال له نسخ بمعنى الآن حينما نزلت فرضت الصلوات الخمس أو فرضت الصلاة ابتداء هل كان هذا نسخ قبل فرض لما كان الحال من براءة الذمة قبل نسخها بمعنى كل ما شر حكم جديد تماما يعتبر نسخ لبراءة الذمة التي قبل ذلك لا الفرائض الجديدة هل تكون ناسخة لبراءة الذمة التي قبلها ولا قال هذا حكم جديد قال حكم جديد لكن الذي ينسخ هو ال ال ال ال المأمور أو المنهي أو المباح إباحة شرعية لأن الإباحة نوعان إباحة أصلية ما كان الناس عليه قبل ورود الشرع وإباحة شرعية بمعنى أن الشرع قال لهم هذا الشيء مباح أو أقره أكل الضب يد يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسؤل أحرامه قال لا فهي تسمى إباحة شرعية فلو حرم الضب بعد ذلك وش يعتبر يعتبر من قبيل النسخ لاحظ ما عنا مباح لكن الإباحة الأصلية الحال التي كان عليها الناس قبل ورود الشرع لم يتعرض الشرع لهذا أصلا جاء الإسلام وكانوا يتعاملون بالمعاملة الفلانية ثم حرمت هل هذا يقال نسخ ليس بنسخ رفع البراءة الاصليه ليس بنسخ رفع الاباحه الشرعيه نسخ رفع الامر نسخ رفع النهي نسخ طيب يقول وهو ثلاثه ثلاثة انواع يعني نعم ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضاعات كما في حديث عائشه في الصحيحين رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت كان فيما انزل عشر رضاعات معلومات يعني يحرمن تحريم بالرضاع عشر فنسخنا بخمس كل هذا في القران ثم نسخ لفظ الخمس وبقي الحكم فالعشر كانت لفظا وحكما في القرآن فنسخ لفظها وحكمها هذا مثال على الأول أو تلاوته دون حكمه مثل الخمس نسخة التلاوه بقي الحكم نعم وكذلك قال مثل آية الرجم آية الرجم والشيخ والشيخة يعني المحصن المتزوج إذا زنيا فرجموهما البته نكالا من الله هذه الحكم ثابت الرجم للمحصن لكن الذي يكون الأذي نسخ هو اللفظ هذا النوع الثاني أو حكمه دون تلاوة دون تلاوته حكم دون التلاوة وهذا هو ال... الذي يتكلم عليه هذا النوع العلماء كثيرا قال وصنفت فيه الكتب وهو قليل قليل العلماء بعضهم يذكر عشرات أو مئات الأمثلة المجلدات مليئة بالأمثلة لكن الذي كثر هذه الأمثلة هو أن بعضهم يورد كل ما قيل فيه انه منسوخ فالسلف كانوا يقولون ذلك لكل ما يعرض للنص من بيان لمجمل أو تخصيص لعام أو تقييد لمطلق أو رفع للحكم الذي هو النسخ بالاصطلاح عند المتأخرين الذي ندرسه الآن كل هذا يسمونه نسخ يقول نسختها التي بعدها يقصد خصصتها التي بعدها فصار بعضهم يجمع كل ما قيل فيه النسخ فاجتمع له أمثلة كثيرة جدا لأن السلف كانوا يتوسعون في إطلاق النسخ نعم ونقل هنا كلام جيد الابن القيم رحمه الله في هذا المعنى تنظرون فيه في الهامش ولذلك السيوطي رحمه الله في الإتقان اقتصر على إحدى وعشرين آية فقط وهي أقوى ما قيل فيه بالنسق وهي التي نظمها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهي في عفوا وهي التي علق عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في آخر أضواء البيان ملحقة فيه وأورد الزرقاني ذلك في كتابه وناقشها في كتابه منها العرفان وناقشها أناقشها جيدة والذي أظن الله أعلم أنه لا يثبت من دعاوى النسخ في هذه الآيات التي قلت أنها منسوخة العدد الذي يجاوز أصابع اليدين لا يجاوز ذلك دعوى النسخ كنا عملنا قبل سنين جدول في أشهر أقوال أهل العلم من المحققين في النسخ لعلي وزعته في مناسبة من ممكن نوزعها عليكم إن شاء الله جدول ممكن تنظر في أهم الأقوال في دعاوى النسخ وما قيل فيها في الواحد وعشرين ايه يقول ولا يقع الا في الامر والنهي ولو بلفظ الخبر بمعنى ان الخبر المحض تقول جاء زيد هل هذا يمكن ينسخ اذا دخل او نسخ هذا تكذيب خلق الله السماوات والارض مثلا في سته ايام هل هذا يمكن ينسخ؟ هذا المثال لا يمكن ان ينسخ لأن ذلك يكون تكذيبا له إنما الذي ينسخ هو الأمر أو النهي افعلوا كذا ثم ينسخ بعد ذلك لا تفعل كذا ثم ينسخ بعد ذلك وقد تكون الصيغة خبرية ولكنها بمعنى الإنشاء يعني بمعنى الأمر والنهي فهذا يمكن أن ينسخ، يمكن أن يدخله النسخ، وهذا المراد بقوله ولو بلفظ الخبر، بلفظ الخبر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الصيغة خبرية، ولكن المعنى الإنشاء، يعني هو أمر لهن بالإرضاع، لكنها هذه لم تنسخ، إنما هو مثال يوضح الصيغة الخبرية التي معناها. بقي موضوع المحكم المتشابه ما كنت نويت أن نقرأه هذه الليلة لكن لا باس والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم